وَصْفَ فَاتِقَ فَالذَّاجِرَاتِ زَجْرَا فَالسَّارِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ وَضَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ كَثِيرَةٍ وحفظا كل شيطان من مارد لا يستمعون إلى الملئين أعلى ويقذفون من كل جالب دحورا ولهم عذاب ماطب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شناب لا قيد فاستفسرهم عهُم أشد خلقا أن خلقنا إن خلقناهم من طين لا ذبذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يلتقون وإذا رأوا آية يستفسرون وقالوا إن هذا إلا شكر مبين أئذا إذا هم ينظرون قاتلو يا ويلنا ذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون بشر الذين جحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناثرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على يكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاهيم فهض علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم فيه Oh I don't شبابين يوافق علي بكاس من بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إن كان ليطرين يقول أنك لمن المفجدين فإذا متنا وكنا ترى وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطرعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال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 إنا جعلناها ختنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم خلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا يأكلون منها فما لئون منها لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم له إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم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 فَإِنَّهُ يَوْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُنَّ الْبَاقِينَ وَأَكْمَلْنَا عَلَيْهِ فِي آخِرِ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي إن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون فإذ كان فَمَا دون الله تريدون فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتغلوا عنه مجبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا فراغ عليهم ضربا فأقبلوا إليه يذفون قال أتعبدون ما تنفتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به شيئا فجعلناه الأسفلين وقال إن إذا يَزْدِينُ فَذَهَبَ إِلَى نَقْوَانٍ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَنِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّيْءَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ يَا بُنَيَّ إني أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن إبراهيم قد صدقت الرؤيا ك نجزي المحسن إن هذا له البلاء المبين وفدناه بذبح عظيم وترثنا عليه في الآخر سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسن إن تبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبارتنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد منهنا على موسى وهارون ونجيناه قومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبيم وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون نجد المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تستقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آباتكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إنما لو قلنا المرسلين لذل جئناه ونفلاه أجمعين إنا عجوز في الغابين ثم جنوا الآخرين وإنكم لتمون عليهم مصبيم وبالليل فلا تعقلون وَإِنَّ نُذُرَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْخَرِيطِ الْمَشْهُورِ فَكَانَ خَكَانًا مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَانْفَتَقَنَهُمْ حُوتٌ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَنُكِفَّ بِفَتْقِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة يقطين وعرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاتففهم ألي البنات ولهم البنون ان خلقنا الملائكه كفئا لا تروهم شاهدا الا انهم لا يقولون ولا تالله وانهم لكاذبون اقف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تبكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الذنة نسبا ولقد علمت سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون وَإِنَّ لَنَا رَحْمًا مُتَسَبِّحًا وَإِنْ كَانُوا يَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا بِرًّا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ مُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ وَلَقَدْ تَبَقَّى سَلْمَةٌ عَلَى الْعِبَادِ لِمِغْرَصَيْنِ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَغْرُصُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَ لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْطِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْطِرُونَ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتغلى عنهم حتى حين وأبطل فسوف يبطرون سبحان ربك رب العزة عما يطفون وسلام على المرسلين